بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى دماءكم لا يسفق بعضكم دم بعض وإعرابه مثل لا تعبدون ولا تخرجون أنفسكم لا يخرج بعضكم بعض. ثم اقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر وقيل هؤلاء مبتدا وخبره أنتم وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى تقتلون أنفسكم كانت قريضة حلفاء الأوس والنظير حلفاء الخزرج وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه ويتقيه من موضعه إذا ظفر به تظاهرون أي تتعاونون تفادوهم قرئ بالالف وحذفها والمعنى واحد وكذلك اسار بالألف وحذفها جمع أسير وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدا وخبره محرم وإخراجهم بدل والضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدا ومحرم خبر والجمله خبر الضمير أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتبهم وتغفرون ببعض القتل والإخراج من الديار مخالفة, مخالفة لما في كتبهم خزي الجزية أو الهزيمة لقريضة والنظير وغيرهم أو مطلق وقفينا من بعده بالرسول، أي جئنا بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفى أي جاء بالثاني في قفى الأول بالبينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك روح القدس جبريل وقيل الإنجيل وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى والأول أرجح لقوله قل نزله روح القدس ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان اللهم أيده بروح القدس تقتلون جاء مضارعا للمبالغة لأنه أراد استحضاره في النفوس أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الله عصمه غلف جمع أغلف أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقه بل لعنهم الله رد عليهم وبيان أن عدم ثقههم بسبب كفرهم فقليلا أي إيمانا قليلا ما يؤمنون ما زائدة ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها لأن من دخل منهم في الإسلام قليل أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض كتاب من عند الله هو القرآن مصدق تقدم أن له ثلاثة معان: يستفتحون أن ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظلنا زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وقيل يستفحون أي يعرفون الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسين على هذا للمبالغة كما في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه لذلك وقال, وقال الفراء جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية كفر على الكافرين أي عليهم يعني اليهود وضع ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل على أن اللعنة بسبب كفرهم واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار بئس ما فاعل بئس مضمر وما مفسره له وان يكفروا هو المذموم وقال الفراء بئس ما مركب كحبك وقال الكاسي ما مطريه اي اشتراؤهم فهي فاعله اشتروا هنا بمعنى باع ان يكفروا في موضع خبر ابتداء او مبتدا كاسم المذموم في بئس أو مفعول من أجله أو بدل من الضمير فيه، بما أنزل الله القرآن أو التوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي ينزل في موضع مفعول من أجله من فضله القرآن والرسالة من يشاء يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولما تفضل الله عليه بالرسالة بغضب على غضب لعبادتهم العجل أو لقولهم عزير بن الله أو لغير ذلك من قبائحهم بما أنزل الله القرآن بما وراءه أي بما بعده وهو القرآن فلم تقتلون رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم وذكر الماضي بلفظ المستقبل وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليهم قبل أو نافية فيوقف قبلها والأول أظهر بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك رفع الطور وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأبطه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك من بعده الضمير لموسى عليه السلام أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور سمعنا وعصينا أي سمعنا قولك وعصينا أمرك ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال وأشرب عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم فهو, فهو مجاز تشبيههم بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الصواب وفي الكلام محذوف أي أشرب حب العجل وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فالشرب على هذا حقيقة ويرد هذا قوله في قلوبهم بكفرهم الباء سببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة يأمركم بإثناج الأمر إلى إيمانهم مجاز على وجه التهكم فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان إليهم إن كنتم شرط أو نفي فتمنوا الموت بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيك لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها وروي أنهم لو تمنوا الموت لماتوا وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دامت طول حياته ولن يتمنوه إن قيل لما قال في هذه السورة، ولن يتمنوه وفي سوره الجمعة ولا يتمنونه فنفى هنا بلن وفي الجمعه بلا قال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة خالصه جاء جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل بما قدمت أي لسبب ذنوبهم وكفرهم عليم بالظالمين تهديد لهم ومن الذين أشركوا فيه وجهان أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله يوصل به والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا والآخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة فحذف الموصوف وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملكهم عش ألف سنة والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم وما هو بمزحزحه الآية فيها وجهان أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل من كان عدوا لجبريل الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن به ولو جاء ميكائيل لآمن بك لأنه ملك الأمطار والرحمة فإنه نزله فيه وجهان الأول فإن الله نزل جبريل والآخر فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله مصدقا لما بين يديه من أوصاف القرآن والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأن لأنه نزله على قلبه فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله وهدى وبشرى والثاني من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك فكأن هذا تعليل لعداوتهم لجبريل وجبريل وميكال ذكر بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم أو كلما ألواه للعطف قال الأخفش زائبة نبذه فريق منهم نزلت في مالك بن الصيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو المتقدمين ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع على ملك أي في ملكي أو عهد ملك سليمان وما كفر سليمان تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه إليه وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرة وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه فلما ما تقال ذلك علم سليمان وما كفر سليمان بتعليم السحر وبالعمل به أو بنسبته إلى سليمان عليه السلام وما انزل نفي أو عطف على السحر إلا أن ذلك يرده اخر الآية وإن كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر وقرئ الملكين بتسر اللام وقال الحسن هما علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية بباب الموضع المعروف هاروت وماروت إثمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان إنما نحن فتنة أي نحن وذلك تحذير من السحر فلا تكفر أي بتعليم السحر ومن هنا أخذ مالك أن الساحرة يقتلوا كفرة يفرقون بزوال العصمة أو المنع من الوطء يضرهم أي في الآخرة علموا أي اليهود والشياطين أي يشتغلوا به وذكر الشرى لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه شروا هنا بمعنى باع. لمثوبة من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره وقيل الجواب محذوف أي لا أثيبه لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم لا تقولوا راعنا كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله راعنا وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعون على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما كانوا يقولونها على معنى النداء فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود فالنهي سد للذريعه وأمروا أن يقول انظرنا لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم. فهو من النظر والانتظار وقيل إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير واسمعوا عطف على قول لا على معمولها والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب ولذلك فسره بهما ومعنى الآية أنهم لا يحبون أي ينزل الله خيرا على المسلمين من خير من للتبعيض وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود برحمته قيل القرآن وقيل النبوة والعموم أولى ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين ما ننسخ نزل حكمه ولفظه أو أحدهما وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخ أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر أي ينسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أي غير منسوخة وقرئ بالهمز بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نفخها بخير في خفة العمل أو في الثواب قدير استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع شرعا فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها تسأل رسولكم أي تطلبوا الآيات ويحتمل السؤال عن العلم والأول أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له أرنا الله جهر ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام حسدا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والعامل فيهما قبله فيجب وصله معه وقيل هو مصطر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على ما قبله والأول أظهر وأرجح من عند أنفسهم يتعلق بحسدا وقيل بيود، فعفو منسوخ بالسيف بأمره يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم وقالوا لن يدخل الجنه الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هودا يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر وصف به وقال الفراء حذفت منه يا هودا على غير قياس أمانيهم أكاذيبهم أو ما يتمنونه هاتوا أمر على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتي يهات، ولم ينطق به وقيل اصله آتوا وأبدل من الهمزتها بلا إيجاب لما نفوا أي يدخلها من ليس يهوديا ولا نصرانيا من أسلم وجهه لله أي دخل في الإسلام واخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة الإنسان وقالت اليهود الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة قد كل طائفة الأخرى وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب الذين لا يعلمون المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم منع مساجد الله لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه حيث وقع قريش منعت الكعبة أو النصارى منع بيت المقدس أو العموم أو على العموم خائفين في حق قريش لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك ومن حق وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزيه خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية فأينما تولوا في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته وقيل هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرك والمغرب الآية والقول الأول هو الصحيح ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك وجه الله المراد به هنا رضاه كقوله بتغاء وجه الله أي رضاه وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكيف ويرد علمه إلى الله وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسماء. وقالوا اتخذ قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله سبحانه تنزيه له عن قولهم بل له الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة قانتون أي طائعون منقادون بديع السماوات أي مخترعها وخالقها بكداء وإذا قضى أمرا أي قدره وأنضى قال ابن عطية يتحد في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل الصنة قدر في الأزل وأنضي فيه وعلى مذهب المعتزلة أمضي عند الخلق والإيجاد قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر لأن القدر قديم وإذا تقتضي الحوادث والاستقبال وذلك يناقض القدم وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو وجد كقوله فقضاهن سبع سماوات وقد قيل إنه بمعنى ختم الأمر وبمعنى حكم والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمره فإنما يقول له كُم فيكون قال الأصوليون هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح لأن المعدوم لا يخاطب وإن كان خطابا في حال وجوده لأنه قد كان وتحصيل الحاصل غير مطلوب وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة أحدها أن الشيء الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا والثاني أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجود على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه والأول أحسن هذه الأجوبة وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله عز وجل لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد ان لم تكن فيكون رفع على الاستثناء قال سيبوي معناه فهو يكون قال غيره يكون عطف على يقول واختاره الطبري وقال ابن عطية وهو فاسد من جهة المعنى ويقطضي أن القول مع التكوين والوجود وفي هذا نظر وقال الذين لا يعلمون هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح وقيل هم اليهود والنصارى لولا يكلمنا الله لولا هنا عرض والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية أي دلالة من المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وما بعد كذلك قال الذين من قبلهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين تشابهت قلوبهم الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو كقولهم لولا يكلمنا الله قد بينا الآيات أخبر تعالى أنه قد بين الآيات لعنادهم إنا أرسلناك بالحق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وهذا معنى حديث وقع ولا تسأل بالجزم نهي وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله وقرأ غير نافع بضم التاء واللام أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم ملتهم ذكرها مفردة وإن كانت ملتين لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة قل إن هدى الله هو الهدى لا ما عليه اليهود والنصارى والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه, لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس والضمير لليهود والنصارى والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم والمراد غيره الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين والكتاب على هذا القرآن وقيلهم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا التواء ويحتمل العموم ويكون الكتاب اسم جنس يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره وجتناب نواهيه والأولى أظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون وهذا أرجح لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن يا بني إسرائيل الآية تقدم الكلام على نظيرتها وإذ بتلا أي اختبر فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره ذكر وقوله بكلمات قيل مناسك الحج وقيل خصال الفطرة العشرة وهي المضمضه والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وقص الأظافر وندف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء وقيل هي ثلاثون خصلة عشرة ذكرت في براءة من قوله التائبون العابدون وعشرة في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات وعشرة في المعارج من قوله إلا المصلين فأتمهن أي عمل بهن ومن ذريتي استفهام أو رغبة عهدي الإمامة البيت البيت الكعبة مثابة اسم مكان من قول كثاب إذا رجع لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام واتخذوا بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام وبالكسر إخبار لهذه الأمة وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقيل أمر لإبراهيم وشيعته وقيل لبني إسرائيل فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي وهذا بعيد من مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بناء الكعبة وقيل المسجد الحرام وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية طهرا بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله أسس على التقوى وقيل المعنى طهراه عن عبادة الأصنام للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأول أظهر والعاكفين هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلون وقيل المجاورون من الغرباء وقيل أهل مكة والعكوف في اللغة اللزوم بلدا يعني مكة آمنا أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة وهذا أرجح لقوله لم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فإن قيل لما قال في البقرة بلدا آمنا فعرف في إبراهيم ونكر في البقرة أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير هو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتاج إلى تعريف بخلافة آية إبراهيم فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلا التعريف الجواب الثاني قاله قاله السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم مكية فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور كقولك هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور وفي هذا نظر لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم عليه السلام فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة الجواب الثالث قاله بعض المشارقة أنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال هذا البلد بعدما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة واحدة حقي لفظه فيها على وجهي من آمن بدل بعض من كل ومن كفر أي قال الله وأرزق من كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر ربنا تقبل منا على حذف القول أن يقولان ذلك وأرنا مناسكنا علمنا موضع الحج وقيل العبادات فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا آياتك هنا القرآن والحكمة هنا هي السنة ويزكيهم أن يطهرهم من الكفر والذنوب سفه نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب وقيل تميز وأوصى بها أي بالكلمة والملة ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو موصي وقرئ بالنصف عطفا على بنيه فهو موصى. أم كنتم أم هنا منقطعة معناها الاشتفهام والإنكار وإسماعيل كان عمه والعم يسمى أبا وقالوا كونوا أي قالت اليهود كونوا هوداً وقالت النصارى كونوا نصارى بل ملة منصوب بإضمار فعل لا نفرق أي لا نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظه واجلى بني النضير وغير ذلك صبغة الله أي وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم كتم شهادة من الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية من الله يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله سيقول ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد قولهم السفهاء هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون ما ولاهم أي ما ول المسلمين عن قبلتهم الأولى وهي بيت المقدس إلى الكعبة لله المشرق والمغرب الآية رد عليهم لأن الله يحكم ما يريد ويولي عباده حيث يشاء لأن الجهات كلها له وكذلك بعدما هديناكم جعلناكم أمة وسطا أي سيارا شهداء على الناس أي تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عليكم شهيدا أي بأعمالكم قال عليه الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية فإن قيل لما قدم المجرور في قوله عليكم شهيدا وأخره في قوله شهداء على الناس فالجواب أن تقديم المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله عليكم شهيدا لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ولم يقدمه في قوله شهداء على الناس لأنه لم يقصد الحصر القبلة التي كنت عليها فيها قولان أحدهما أنها الكعبة وهو قول ابن وهو عباس والآخر هو بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي وهذا مع ظاهر قوله كنت عليها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه إلى الكعبة وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين الأول أن كنت بمعنى أنت والثاني قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة ومعنى الآية على القولين اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة وأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة لمن أنكر تحويلها وتقديره على هذا ما جعلنا صرف القبلة أما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة أو فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة لنعلم أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله ينقلب على عقبي عبارة عن الارتداد عن الإسلام وهو تشبيه بمن رجع يمشي إلى وراء وإن كانت مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعل وهي التحول عن القبلة إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به من قال إن الأعمال من الإيمان وقيل معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة تقلب وجهك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة شطر المسجد جهة وما أنت بتابع قبلتهم خبر يتضمن النهي ووحدت قبلتهم وإن كانت جهتين لاتحادهم في البطلان وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن اليهود لعنهم الله يستقبلون المغرب والنفار المشرق يعرفونه أي يعرفون القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم مبالغة في وصف المعرفة وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد من معرفتي بابني لأن بني قد يمكن فيه الشك ولكل أي لكل أحد أو لكل طائفة وجهة أي جهة ولم تحذف الواو لأنه ظرف مكان وقيل إنه مصدر وثبت فيه الواو على غير قياس هو موليها أي موليها وجهه وقرئ مولاها أي والله الله إليها والمعنى أن الله جعل لكل أمة قبله فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحات يأتي بكم الله أن يبعثكم من قبوركم فولي وجهك الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما بعده لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس فإن أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحول إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس و... ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء مما له صجة فإن الذين ظلمهم الذين ليس لهم خجة ولأتم متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم أو معطوف على لأن يكون كما كما أرسلنا متعلق بقوله لأتم أو بقوله فذكروني والأول أظهر فذكروني أذكركم قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك وقد أكثر المفسرون ولا فيم المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة ولا دليل على التخصيص وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه والذكر ثلاثة أنواع ذكر بالقلب وذكر باللسان وبهما معا واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال ذكر الله قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله فقال لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منه الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذكر اشترط فيه الكثرة فقال أذكر الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال الوجه الثالث أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيره وهي الحضور في الحضرة العليه والوصول الى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية فإن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني ويقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني وللناس في المقصد بالذكر مقامان فمقصد العامة اكتساب الأجور ومقصد الخاصة القرب والحضور وما بين المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار وغير ذلك ولكل ذكر خاص وثمرته وأما التهليل فثمرته التوحيد أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها ثلاث مقامات وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة فإن المحسن محبوب لا محالة وأما الحوقله والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة بالله وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنة وأما الاستغفار فثمرته الاستقامه على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب المتقدمة ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وهو قولنا الله الله فهذا هو الغاية وإليه المنتهى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي بمعونته ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر وكانوا أربعة عشر رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربهم ولا يخصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء نبل ولنبلونكم أي لنختبرنكم وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا لأن الله يعلم ما كان وما يكون والخطاب بهذا لبتلاء للمسلمين وقيل لكفار قريش والأول أظهر لقوله بعد هذا وبشر الصابرين بشيء من الخوف من الأعداء والجوع بالجذب ونقص من الأموال بالخسارة والأنفس والثمرات بالجوائح وقيل ذلك كله بسبب الجهاد إنا لله اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء راجعون تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه، قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فائدة ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضع وذلك لعظمة موقعه في الدين قال بعض, قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة أولها المحبة قال والله يحب الصابرين والثاني النصر قال إن الله مع الصابرين والثالث غرفات الجنة قال يجزون الغرفة بما صبروا والرابع الأجر الجزيل قال إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة قال وبشر الصابرين والصلاة والرحمة والهداية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون والصابرون على اربعه اوجه صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها وصبر على الطاعه بالمحافظه والدوام عليها وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسقيق ظاهرا وترك الكراهه باطنا وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة وكل ما يفعل المحبوب محبوب إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة من شعائر الله أي معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروه والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك ثم إن السعي بينهما للسنة قالت عائشة رضي الله عنها سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله وهذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة وقد قيل إن السعي مندوب يتطوف أصله يتطوف ثم أضغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعي سبعة أشواق ومن تطوع عاما في أفعال البر وخاصة في الوجوب من السنة أو معنى التطوع بحج بعد حج فريضة إن الذين يقتمون أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب التوراة هنا اللاعنون الملائكة والمؤمنون وقيل المخلوقات إلا الثقلين وقيل البهائم لما يصيبهم من الجذب لذنوب الكاتمين للحق وبينوا أي شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا والناس أجمعين هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين وقيل يلعنهم جميع الناس خالدين فيها أي في اللعنة وقيل في النار ولا هم, ولا هم ينظرون من أنذرة إذا أخرى أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظرة لقوله لا ينظر إليهم إلا أنه يتعدى بإله قم إله واحد الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد والآخر أنه لا شريك له والثالث أنه لا يتبعض ولا ينقسم وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات الأولى توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والاشباه والأضداد الدرجة الثانية توحيد الخاصة وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن وإنما مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل, والتوكل عليه وحده والطراح جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب والدرجة, والدرجة الثالثة أن يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها ثمانية أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في قوله وإلهكم إله واحد واختلاف الليل والنهار أي اختلاف وصفهما من الضياء والظلام والطول والقصر وقيل إن أحدهما يخلف الآخر بما ينفع الناس من التجارة وغيرها وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة وهي الجهات الأربع وما بينها وبصفات مختلفة فمنها ملقحة بالشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك والذين آمنوا أشد حبا لله اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين تحداهما المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصياء وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك مبنية على حظوظ النفس ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضة واعلم أن سبب محبة الله معرفته فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف المعرفة فإن الموجب للمحبة أحد أمرين وكلاهما إذا اجتمع في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمال الموجب الأول الحسن والجمال والآخر الإحسان والإجمال فأما الجمال فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن والإجمال مثل جمال الله في حكمته البارغة وصناعته البديعة وصفاته الجميلة الصاطعة الأنوار التي تروق العقول وتهيج القلوب، وإنما يدرك جمال الله، وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر لا بالأوصار، وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطل وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ويكفيك أن يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل, ومحبة كل من كل ما يحبه الله وإيثاره على كل من سواه قال الحارث المحاسبي المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ثم موافقته سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه ولو ترى من رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل في أن والتقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو لعلموا أن القوة لله والقوى بالياء وهو على هذه القراءة من رؤية القلب والذين ظلموا فاعل وأن القوة مفعول يرى وجواب لو محذوف والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا ولاستعظموا ما حل بهم إذ تبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره ذكر الذين اتبعوا أي الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات أعمالهم حسرات أي سيادتهم وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم كل أمر محمول على الإباحة حلالا حال مما في الأرض أو مفعول بكل أو صفة لمفعول محذوف أي شيئا حلالا طيبا يحتمل أن يريد الحلال خطوات الشيطان ما يأمر به وأصله من خطوت الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان بالسوء والفحشاء المعاصي وأن تقول الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك أولو كان آباؤهم رد على قولهم بل نتبع الآية في كفار العرب وقيل في اليهود إنهم يتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون. فدخلت همزة الإنكار على واو الحال. ومثل الذين كفروا الآية في معناها قولان. الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم لطلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم. ولا بد في هذا من محذوف وفيه وجهان. أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير. مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق اي يصيح بما لا يسمع وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا يعقل معنى والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع والنعيق هو زجر الغنم والصياح عليها فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع لأن الأصنام لا تسمع شيئا ويكون دعاء ونداء على هذا منعطفا أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة فعلى هذا شبه الكفار بالنعق وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك غير التأويل الأول ورفعوا على إضمار مبتدا، واشكروا الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون. الميت ما مات حتى أنفه، وهو عموم خص منه الحوت والجراد، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، ومنعه أبو حنيفة. ومنع مالك الجراد حتى تسيب في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك وأجازه عبد الحكم دون مالك والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذكى وكذلك شحمه بإجماع وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له وكذلك من حلف الا ياكل يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العاكس وما أهل به أي صيحة لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم استعمل في النية في الذبح لغير الله الأصنام وشبهها اضطر بالجوع أو بالإكراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء غير باغ ولا عاد قيل باغ على المسلمين وعاد عليهم ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة والمشهور عنه الترخيص له وقيل غير باغ باستعمالها من غير إضرار وقيل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة قال مالك بل يشبع ويتزود فلا إثم عليه رفع للحرج ويجب على المضطر أكل الميتة لألا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب وقد اختلف هل يباح له ميتة بني آدم أم لا فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن الذين يقتمون اليهود ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبب وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم وقيل لا يكلمهم بما يحبون ولا يزكيهم لا يثني عليهم فما أصبرهم على النار تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة وقيل إنها استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر بأن الله الباء سببية نزل الكتاب القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق أي الصادق والباء فيه سببية أو للمصاحبة الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيل وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين في شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة ليس البر الآية خطاب لأهل الكتاب لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى أي إنما البر التوجه إلى الكعبة وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البر الصلاة خاصة بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا ولكن البر من آمن لا يصلح أن يكون خبرا عن البر فتأويله, فتأويله لكن صاحب البر من آمن أو لكن البر بر من آمن أو يكون البر مصدرا وصف به وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك وآت الزكاة على حبه الضمير عائد على المال لقوله ويؤثرون على أنفسهم الآية وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان وقيل يعود على مصدر آتا وقيل على الله ذوي القرب وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم والأفضل لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم ثم اليتامى للصغرهم وحاجتهم ثم المساكين للحاجة خاصة وابن السبيل الغريب وقيل الضعيف والسائلين وإن كانوا غير محتاجين وفي الرقاب عتقها، والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس والصابرين نصب بإضمار فعل في البأساء الفقر والضراء المرض وحين البأس القتال صدقوا في القول والفعل والعزيمة كتب عليكم القصاص أي شرع عليكم وليس بمعنى فرضة لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو وقيل بمعنى فرضة أي فرض على القاتل الانقياد على القصاص وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين من القصاص. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكوريه ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بانثى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى وزاد قوم أن يعطي اولياؤها حينئذ. نصف الدية لأولياء الرجل المقتص من خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى ثم كرر قوله الأنثى بالأنثى تأكيدا للتجديد لأن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا وقد يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل حر بعبد والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل فمن له الآية فيها تأويلان فحدهما أن المعنى من قتل من عفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء المقتول اتباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول أو وليه وعفي من العفو عن القصاص وأصه أن يتعدى عن وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه وعلى الثاني أن من أعطي الديا فعليه اتباع المعروف وعلى القاتل أداء بإحسان فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الديا لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم ديا وإنما هو القصاص فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الديا عذاب أليم القصاص منه وقيل عذاب الآخرة ولكم في القصاص حياة بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل أي إن القصاص يردع الناس عن القتل وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل حتى يقتل بسبب ذلك جماعة الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية الميراث مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث وبقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر كتب عليكم الصيام أي فرضة والقصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وبقوله أيام معدودات تسهيل الصيام على المسلمين وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقاً وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان منصوب أو ويبعد انتصابه بتتقون فمن كان منكم مريضا الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحو الخطاب والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف فراوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان وهذا منهم جهل بكلام العرب وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد وعلى الذين يطيقونه فديه قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة وذلك على القول بالنسخ وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام وذلك على القول بعدم النسخ شهر رمضان مبتدأ أو خبر بتداء مضمر أو بدل من الصيام أنزل فيه القرآن قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطول عشرين سنة وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن قولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى أي إن القرآن هدى للناس ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبينات فالهدى الأول هنا على الإطلاق وقوله من البينات والهدى أي وهو من الهدى المبين فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية واليسر والعسر على الإطلاق وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه ولتكمل متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف, أو عطف على اليسر العده الأيام التي أفطر فيها ولتكبر التكبير يوم العيد أو مطلقا أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة فليستجيبوا لي أي بامتثال ما دعوتهم اليه من الإيمان والطاعة حل لكم الآية كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان فجرت لذلك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصرمه بن مالك فأحلهم الله تخفيفا على عباده الرفث هنا الجماع وإنما تعدى بإله لأنه في معنى الإفضاء هن لباس لكم تشبيهم بالثياب لاجتمال كل واحد من الزوجين على الآخر وهذا تعليل للإباحة تختانون أنفسكم أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان فتاب عليكم وعفى عنكم أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك وقيل رفع عنكم ذلك الحكم باشروهن إباحة ما كتب الله لكم قيل الولد يبتغى بالجماع وقيل الرخصة في الأكل والجماء لمن نام في ليل رمضان بعد منع من الفجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود لأن الفجر ليس له سواد والخيط هنا استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته وأكل حتى تبين له فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بياض النهار وسواد الليل إلى الليل أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة ومن شكه الغربة أم لا فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا وقيل القضاء فقط وقالت عائشة رضي الله عنها إلى الليل يقتضي المنع من الوصال وقد جاء ذلك في الحديث ولا تباشروهن تحريم للمباشرة حين الاعتكاف قال الجمهور المباشرة هنا الجماع فما دونه وقيل الجماع فقط في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وفيه ايضا دليل على ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد لا في غيرها خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية حدود الله أحكامه التي أمر بالوقوف عندها فلا تقربوها أي لا تقربوا مخالفتها واستدل بعضهم به على سد الذرائع لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سد للذريعة ولا تأكل أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك وتدل عطف على لا تأكل أو, أو نصف بإضمار أن وهو من أدل الرجل بحجته إذا قام بها والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس وقيل نهي عن رشوه الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأول سببية وعلى الثاني للإصابة. بالإثم الباء سببية أو للمصاحبة والإثم على القول الأول في تدل إقامة الحجة الباطية كشهادة الزور والأيمان الكاذبة وعلى القول الثاني الرشوة. يسألونك عن الأهللة سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول الشهر وقيل ثلاث ثم يقال له قمر مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك ثم ذكر الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس وليس البر الآية كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما بأن ذلك ليس من البر وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج وقيل المعنى ليس البر أن تسأل عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأت الأمور على غير ما يجب فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة يراد بالبيوت المسائل وبظهورها السؤال عما لا يفيد وبأبوابها السؤال عما يحتاج إليه البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن الذين يقاتلونكم كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل وذلك مقتضى هذه الآية ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله قاتل المشركين كافة أقتلوهم حيث وجدتموهم فهذه الآية منسوخة وقيل إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم والأول أرجح وأشهر ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين والفتنة أشد من القتل أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتموهم وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم فإن انتهوا عن الكفر فاسلموا بدليل قوله غفور رحيم وإنما يغفر للكافر إذا أسلم لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر الشهر الحرام الآية نزلت لما صد الكفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دخول مكة للعمرة عام الكديبية في شهر ذي الحجة فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها والحرمات قصاص أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص, قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها فاعتدوا عليه تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاري المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك والباء في بأيديكم زائدة وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم وأتموا الحج والعمرة لله أي أكملوها إذا بتدأتم عملهما قال ابن عباس إتمامها إكمال المناسك وقال على إتمامهما أن تحرم بهما من ذلك ولا حجت فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء فإن أحصرتم المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو وقيل بالعكس وقيلهما بمعنى واحد قال مالك أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو وعمل الآية على ذلك واستدلى بنحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي بالحديبية وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو أو بمرض فما استيسر أي فعليكم مستيسر من الهدي وذلك شاه ولا تحلقوا رؤوسكم خطابا للمحصر وغيره فمن, فمن كان منكم مريضا الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لعلك يؤذيك هوام رأسك، أحلق رأسك، واصم ثلاثة أيام، وأطعم ستة مسافين أو نسك بشاء. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه، وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما. تفسر أو حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوفاء. وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس. ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه وهو المسمى فع الخطاب وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه. فحلق رأسه فعليه فدية فإذا امنتم أي من المرض على قول مالك ومن العدو على قول غيره والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة وقال عبد الله بن الزبير التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة فما استيسر من الهدي شاء ثلاثة أيام في الحج وقتوها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق إذا رجعتم إلى بلادكم أو في الطريق تلك عشرة فائدته أن السبعة تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة ورفع لألا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة وقيل هو مثل الفذلك وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا وقيل كاملة في الثواب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني غير أهل مكة وذيطوا بإجماع وقيل أهل الحرم كله وقيل من كان دون الميقات وقوله ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة وقيل ذلك إشارة إلى التمتع الحج أشهر التقدير أشهر الحج في أشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل العشر الأول من وينبني على ذلك أن من أخر طواف الافاضه إلى آخر ذي الحجه فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على القول بجميع الشهر واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على كراها ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك فكأنها كوقت الصلاة فمن فرض فيهن الحج أي ألزم بالحج نفسه فلا رفث ولا فسوق الرفث الجماع وقيل الفحش من الكلام والفسوق المعاصي والجدال المراء مطلقا وقيل المجادلة في مواقيت الحج وقيل النسيء كانت العرب تفعل وتزودوا قيل حمل زادا في السفر وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج اباحها الله تعالى وقرأ ابن عباس فضلا من ربكم في مواسم الحج أفضتم إن دفعتم جملة واحدة من عرفات اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين الصرف فإن فيه التعريف والتأنيف المشعر الحرام المزدرفة والوقوف بها السنة كما هداكم الكاف للتعليل وإن كنتم إن مخففه من الثقيلة ولذلك جاء اللام في خبرها ومن قبله أي من قبل الهد